وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين.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 قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيه بأيّة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 هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون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 إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفك بالليل ويعلم ما جرحت ويعلم ما جرحت بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى جل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أ أحدكم الموت توفته رسلنا توفَّهُ رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ما الحق أدا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تدعون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 تحت <تصفيق> أرجلكم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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنَاسِي أَنْكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الْغَالِلِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ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 أجاه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أيشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف تخافون ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة فأي يكفر بها هؤلاء فقد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسط أيديهم, أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تُجْزَوْنَ عذاباً هُنِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْ وَلَمْ رَاهُ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهَارِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءٌ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث شجر لا يطعمها لا يطعمها الا من نشاء بذعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفًا أكله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 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين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 فإنه رجسٌ أو فسقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وعلى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّذِي غُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَاءُ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَيْنِهَا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ الرَّبُّ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا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 قل هل لنا شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فاي شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بر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 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأنا تبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم صقم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدوء ورحمة هُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ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 أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحما فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وَسَنَجِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بما كانوا, بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ, ربك أو يأتي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شاي إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئوا بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها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 قل إن صلاتي ونُسُكِي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى إِنَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ